سيلة <تصفيق> <تصفيق> الله عليكم هذا سائل يقول زوجتي كانت حاملا في رمضان الماضي فأفطرت خمسة أيام في رمضان ثم وضعت في عيد الأطحى ثم حملت مرة أخرى قبل رمضان القادم بخمسة أشهر ولم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي وهي الآن لا تستطيع أن تصوم هذه الأيام لأنها حامل فماذا عليها أن تفعل؟ إذا كان يغلب على ظنها أنها تستطيع أن تقضي هذه الأيام فلا شيء عليه فالتقضيها، فإن كانت يغلب على ظنها أنها لا تستطيع فلتورثه من كل يوم مسكيناً. سؤال يقول ما حكم الذين يعملون في الأعمال الشاقة كالأفراد أو أعمال البناء وهم مقيمون هل يفطرون أم ماذا؟ نعم إذا كان العمل شاقا لا يكلف الله نفسه إلا وسعه ولا يستطيع الإنسان أن يتحمله وكان هذا مصدر رزقه فحينئذ يفطر ويقضي أيام أخر في البرد أو في الأيام القصيرة أما إذا كان يستطيع أن يجلس هذه الأيام ولا يصومها ولا يعملها فحينئذ يجب عليه أن يجلس لأنه مطالب بتصحيح عبادته سائل يقول إن خافت المرضع على ولدها فلها الفطر وعليها القضاء فمن الذي يحدد الحد الذي يجب عليها الفطر فيه هل هي أم الطبيب هي التي تحدد لنفسها إن رأت أنها تضعف أو رأت أن اللبن يقل تفطر سائل يقول ما هي مدة قصر الصلاة في السفر هل المسافر الذي لم ينوي الإقامة له رخصة الإفطار في رمضان نعم له رخصة الإفطار في رمضان والمدة لم تحدد وإنما يرجع فيها إلى الأول سألني يقول رجل أدخل الطعام في فيه ليفطر ثم أخرجه وقال لا لا سأتم صومي فهل هذا صائم أم مفطر هذا صائم لأن الفم خارج وليس جوفا سائل يقول هل رجعتم عن القول في مسافة السفر الذي هو مبيح للفطر إلى قول شيخ الإسلام من تيمية أم ماذا لا ما زلنا نأخذ بمذهب أنس بن مالك رضي الله عنه 17 كيلو سيقول ما العلا في الشراط شاهدين لبقية الشهور دون رمضان مع أن الاحتياط في باب العبادة أولى وهل خرج قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهدين في شوال مخرج الغالب في الشهادة نعم الناس غير متهمين في رؤية هلال رمضان لأن فيما شق لكنهم متهمون في رؤية هلال شوال فاشطرت الشاهدان سيقول ما القول في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم هل يكره الصوم في شعبان في النصف الثاني أم ماذا يكره لمن لم يكن له عادة أما من كان له عادة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون له الصيام فليصم سيقول ما حكم تدريس علم الفلسفة للطلبة مع إخبارهم بأنه علم فاسد لا بأس أن يبين لهم الصواب الخطأ منه نعم يقول سائق تاكسي يعمل في شدة الحر وهو عمل شاق من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا فهل يفطر؟ إذا كان سائق التاكسي يستطيع أن يجعل أن يمشي في الليل يعني يكون تكون ورديته ليلا ولحافظ على الصيام فهو أولى وإن كان يستطيع أن يسوق التكثي خالص نهائيا في رمضان وعنده من المال ما يكفيه أولاده فلا يفطر أما إن كان مضطرا إلى ذلك فليفتر وليقضي أيام أخر سيبني يقول ما حكم المعتدة التي تريد السفر للعمرة هل يجوز لها ذلك إذا مات زوجها ويمعتدها من وفاء لا يجوز ذلك. ويقول وهل يجوز للمعتدة أن تذهب للعزاء؟ المعتدة لا تخرج إلا لحاجة ولا تبيت إلا في بيتها. سأل يقول ما معنى الصلاة في الرحال؟ يعني الصلاة في البيوت أو في الخيام. سيبنيقول امرأة في العدة عدة الوفاة هل يجوز لها ان تعتمر وهل يجوز ان يسمى الولد كريما الولد كريما اه يجوز ان تسمي الولد كريم سمي كريما ان الله عز وجل كريم والانسان كريم لكن صفة الانسان لا تشبه صفة الله عز وجل فالله ليس كمثله شيء وهو السمع العلي قد سمى الله الانسان سميعا بصيرا والله عز وجل سميع بصير وشتان بين الصفتين من يقول ما حكم من صلى في يمين اتجاه القبلة في سفره وبعد أن صلى اليوم كاملا تبين له أنه لم يصلي في اتجاه القبلة إذا كان قد تحرى وأخطأ فلا شيء عليه وإن كان قد أهمل ولم يسأل أحدا فعليه الإعادة نعم سيرون يقول ما حكم المرأة التي تتذوق الطعام ودخل بعض الطعام إلى جوفها بدون قصد وهي صائمة لا شيء عليها سيرون يقول إذا كنت في محافظة وبجوار محافظة أخرى أسمع فيها أدان الفجر ولم يؤذن عندي فهل لي أن آكل وأشرب إذا كان بين محافظتك المحافظة الأخرى مسافة طويلة تفرق في الوقت فلتأكل السابق يقول ما حكم ابتداء الصيام من أول 15 شعبان إلى آخر الشهر ما حكم ليه أجابنا عن هذا السابق يقول امرأة عليها صيام من رمضان الماضي ولم تستطع أن تقضيه الآن لمرض فهل يجوز الإطعام نظرا لضيق الوقت نعم يجوز لها الإطعام إذا كانت مريضة لا تستطيع أن تقضي الآن ولا بعد رمضان فإن كانت تستطيع أن تقضي بعد رمضان فعليها القضاء سائل يقول ما فضل ليلة الخامس عشر من شعبان ليس لها فضل فيما أعلم سيرون يقول هل شهادة المرأة الثقة كشهادة الرجل في رؤية الهلال لصيام رمضان وما حكمها في رؤية هلال شوال ليلة نصف شعبان فيها حديث ضعيفة جدا والشيخ الألبان رحمه الله حسن منها حديثا بطرق الضعيفة وإن لم يوفق عليه كثير من أهل العلم لكن حتى هذا الحديث لم يذكر عملا صالحا في هذه الليل وإنما إذا انتصفت الليل إذا كان النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على أهل الأرض فغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك فغفر للناس إلا لمشرك أو مشاح فقط لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل الصلاة ولا تلاوة القرآن ولا نحو ذلك نعم سؤال يقول رجل يريد أن يكتب وصيته فماذا يكتب فيها؟ متمثلا أنه بريء من النائحة فأريد من فاضلتكم الصيغة. اطلع إلى مكتب مكتبي هتلاقي وصية اشتري الوصية بشلن ستيد فيها كل هذا مكتوب إن شاء الله. والفاضي تكتب فيه عليك ديون كذا وعليك ديونك كأهم شيء الديون هذه. أما مسألتناك توصي نعم توصي بالكتابة أو تقول لبك أمك وإخواتك يا أولاد محدش يبقي علي ولا يصوت ولا يصرخ يا أولاد محدش يدفني في قبر عالي اصرفوا وادفنوني في لحد لا تعملوا علي صرادق ولا كذا تنظر إلى البدع المنتشر في قومك وتحذر منها حتى إذا فعلوا بك ذلك وأنت ميت بريء ذمتك نعم السائل يقول أرجو توضيح أحكام الخاطب والعاقد وما يحل للخاطب في معاملته لمخطوبته وما يحل للعاقد وإن كان الخاطب قد اشترى ما يسمى بالذهب وكان ذلك مشهر بين الناس فهل له أن يجلس مع مخطوبته ولو في وجود محرم العاقد <تصفيق> العاقد يجوز له أن يرى منها ما يراه محالمها يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل العاقد لا يضم ولا يقبل ولا يخلو بها الخلوة الشرعية أما الخاطب فلا يحل له شيء سير يقول هل يجوز أن أسمي ابنتي رحمة؟ لا بأس وإن كان الأولى أن نترك الأسماء التي فيها شبهة سألون يقول سمع أذان المغرب في المسجد وهو أذان الإذاعة وظنه أذان بلده فأفطر هل يقضي لا يقضي لأنه أفطر غلب على ظنه أنه أذان المغرب نعم. سألون يقول ما حكم من سب الدين وهو لا يعلم الحكم أي سب الدين وهو صائم علي أن يستغفر ويتوب ويعاهد ربه وألا يعود ويعلم أن هذه كبيرة من الكبائر وجرم عظيم جدا أن يسب الدين ويعاهد ربه وألا يعود إلى مثل هذا أما بالنسبة لهذه الدروس سوف تتوقف إن شاء الله الآن إلى بعد رمضان بإذن الله تعالى أما تكملت هذا الكتاب بل إن هذا الكتاب من الأول جاءنا بشرة طيبة يدعوكم الشيخ رمضان جربيع لحضور دورة يوم الأحد القادم من الفجر إلى العشاء وذلك شرح هذا الكتاب كتاب الجامع الأحكام الصيام في مسجد التوحيد بسيدي سالم والذي سيقوم بشرحه وفضلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى إذن هذا الكتاب الشرح سوف يشرح كاملا يوم الأحد القادم في سيدي سالم سيقوم بفضلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله بشرحه أما الأمر الثاني وهو أمر مهم إكفل النوردة لأنه تعبني جداً أيوم أحسنتم أما الأمر الثاني وهو أمر مهم وهو أن الأمة الإسلامية اليوم تمر بمنحنى خطير ولا بد من متابعة الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة. ومما أزعجنا إزعجا شديدا وأسفنا وأحزننا ما حدث ليلة أمس من تكليف المجلس العسكري لهذا الرجل العلماني المشهور غسامة غزالي حرب بوضع ما يسمى بالمبادئ الدستورية 12 بندا تكون جزءا لا يتجزأ من الدستور للمحافظة على علمانية الدولة وهذا الكلام بلا شك كلام خطير وكأن الذي دفعهم إلى ذلك أنهم رأوا الشعب المصري كله يحب الإسلام ويحب تطبيق الشريعة الإسلامية ويمشي خلف الدعاة إلى الله عز وجل وهو هو الشعب الذي قال للتعديلات الدستورية نعم نعم أي لا يضع الدستور إلا النواب الذين ينتخبهم الشعب فهذا القرار من المجلس العسكري نقض لما تم في التعديلات الدستورية وإن كان المجلس العسكري نؤيده في كثير من القرارات ونقدر جهده في حفظ الأمن والانحياز إلى الشعب دائما إلا أن هذا القرار خطير من وجود الوجه الأول أنه لا يصح أن يقوم رجل بمفرده بأن يفرض على الشعب المسلم دستورا ينفذونه ويتحكمون إليه أين إرادة الشعب على حد قول الديمقراطية أين هي وما الفرق بين هذا الرجل وبين الدكتاتور الذي قام الشعب كله لخلعه الأمر الثاني أننا نقول إذا كنا على حد قولهم سنمشي مع إرادة الشعب فلننتظر إذا أراد الشعب العلمانية احكموا بالعلمانية وإذا أراد الشعب دستورا إسلاميا فيجب على الجميع أن يلتزم ونحن على ثقة من شعبنا الكريم أنه سيختار الشريعة الإسلامية لأنك لو جئت إلى إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب وخيرته بين أن يحكم بالقانون الفرنسي الوضعي وأن يحكم بشرع الله عز وجل لاختار شرع الله بدون تردد فإن ما فيه مصر الآن من تردد اقتصادي مع كثرة الثروات في أراضيها وفي بطون أرضها ما هو إلا من شؤم الحكم بالقوانين الوضعية الفرنسي وبناء على هذا فإن ائتلاف القوى الإسلامية أمس قاموا بإصدار بيان برفض هذه الوفيقة التي سيضعها غزال حرب وقع على هذا البيان غالب القوى الإسلامية أو جميعها الإخوان المسلمون الدعوة السلفية باسكندرية جمعية أنصار السنة المحمدية جماعة التبليغ والدعوة الجماعة الإسلامية الهيئة الشرعية للحريات والإصلاح مجلس شورى العلماء كلهم وقعوا على هذا البيان وصدر هذا البيان أمس بعدما صدر التكليف الساعة 12 بالليل على صلاة الفجر صدر هذا البيان وهناك جلسة طارئة إن شاء الله غدا لمجلس شورى العلماء وبالمناسبة ليس هناك مجلس بخاري غدا لأنني سأخرج في الصباح لحضور المؤتمر بلغوا إخوانكم ليس هناك قراء في سهل بخاري غدا هناك جلسة طارئة في القاهرة الصباح إن شاء الله لمجلس شورى العلماء لبحث التداعيات والأمور التي يجب أن نتخذها وبسرعة قبل أن يصدر هذا الرجل هذه الوثيقة. نحن لا نريد أن ننتظر حتى يصدر الوثيقة. صدر البيان أمس. صدر البيان أمس وكان بيانا شديدا اللهجة. مع احترام المجلس العسكري وتقدير جهوده ونحو ذلك لكن نرفض هذا وما زال كما ذكرت لكم هناك جلستين طارئتين غدا جلسة مجلس شورى العلماء بعد الظهر وهناك جلسة بعد العصر في الساعة تقريبا ستبدأ الساعة الخامسة أيضا للهيئة الشرعية للإصلاح ستجمع القوى الإخوان والسلفيين والتبليغ وأنصار السنة والجمعية الشرعية والأزهر سيكون هناك ائتلاف القوى الإسلامية سيحدث هناك جلسة قدر إن شاء الله وتعالى وسنضع القرارات التي يمكن أن نتحرك بها وسيكون هناك ظهور على التلفزيون سلعنل عنه إن شاء الله وتعالى وربما يكون هناك دعوة إذا أصر المجلس العسكري فسوف يكون هناك دعوة إلى مليونية لتطبيق الشرائع الإسلامية ودفاع عنها ضد علمانية الدولة. لكن قبل المغرب بحوالي خمسة وأربعين دقيقة الشباب المكلفينهم يحضرون الأخبار ويتابعوا الأمور التي تصدر تباعا. أخبرني بأنه من ثلاثين دقيقة صدر خبر. يعني قد يكون مطمئنا لكننا لم نطمئن له حتى الآن لابد من صدور أمر رسمي صدر خبر بأن هناك اتصال هاتفي مع أسامة غزال حرب بأن المجلس العسكري كان قد كلفه بوضع الوثيقة وأنه سيتصل به في خلال يومين 48 وأربعين ساعة ولم يتصل بي فمعنى ذلك أن المجلس العسكري قد تراجع أمره به هذا كلام عام ولما اتصلنا بالمشايخ والعلماء قالوا لا نأخذ بهذا الكلام حتى يصدر تراجع رسمي من المجلس العسكري كما صدر أمر رسمي وإلا فلا بد أن تكون هناك قوة والعجيب أنهم قالوا يا إخواني وأنا أقول لكم دائما أقول لكم دائماً يا شباب أنظروا إلى الواقع نحن عاوزين مش أربع أحزاب إسلامية عاوزين 27 حزب إسلامي كلما كثرت الأحزاب الإسلامية كان أعظم هذا الرجل هذا الرجل أمره المجلس العسكري أن يجلس مع القوى السياسية ويأخذ برامجهم فجلس مع القوى السياسية والأحزاب التي على الورق حزب كذا وحزب كذا. تلاقي الحزب ما يكملش 500 واحد 200 واحد 300 واحد لكن أحزاب 12 حزب سياسي كل ال12 حزب سياسي دول لحد الآن مش قادرين يجمعوا كانت أحزاب قديمة أيام النظام القديم وصلت عليه على ما هي عليه الواحد هنا ما يقدرش يجمع 5000 <تصفح> ولا ألف واحد لكن اسمهم 12 حزب 12 حزب حزب 200 وحزب 150 وحزب 70 واحد لكن اسم احزاب فبقول جلست مع 12 حزب وأخذت برامج ال12 حزب ومعظمها تؤيد العلمانية علمانية الدولة فقلنا لا خلاص احنا نجمع الجمعات الاسلامية كلها والأحزاب الاسلامية العاملة على الساحة ولازم تظهر كمان جاء أحزاب اسلامية كثيرة لما يبقى 12 حزب علماني هنعمل له ان شاء الله عاشرة أحزاب اسلامية والحزب الاسلامية هيكون أتباعه أكثر من غيره زكاة المسألة بالكثر، ثم أخذ كل برامجهم وقال كلهم اتفقوا على وثيقة دستورية معينة فيها علمانية الدولة يحفظ على علمانية الدولة على كل حال أرجو أن تتابعوا الأخبار هل يطرى ائتلاف القوى الإسلامية سيناشد ويطالب بمليونية تخرج في المحافظات لتأييد الشريعة الإسلامية ورفض الوصاية على الشعب ورفض هذه هذا الجزء من الدستور الذي سيوضع الآن بدون إرادة الشعب والمراد منه إقصاء الشرع الإسلامية أم ماذا أم الأمور ستحل نحن بنرى المجلس الملس عسكري فرصة بنشوف هل هذا الخبر صحيح أم لا إن شاء الله على كل حال أنا أردت أن أقول لكم ذلك لكي تكونوا متابعين إن شاء الله متابعة أمة خشية أن يسرق مستقبل مصر من بين أيدي المسلمين وهم كثرة فلا جزء لقلة أن تتحكم في الشعب وأن تتحكم في مصيره وفي مستقبله وفي دستوره الذي سيحكم ويتحكم إليه فيما بعد ورغم ذلك أقول لكم أبشروا فإن المستقبل الإسلام وأبشروا فإننا إن شاء الله تعالى دائما سائرين على الطريق صحيح المسألة المسؤولية كبيرة جدا على المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى قلت أن هذا الكتاب سوف يكمله الشيخ أيمن شرحا إن شاء الله في مسجد توحيد سيد سالم في يوم واحد من الفجر إلى العشاء من أراض أن يحضر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد وأن لا إلي أنت أستغفر وكاتب وكاتب